طاع صور رسول ربه فاخذهم اخذ تروابيه انا لم نطغ الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره ودعيا اذن وعيا فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُنْشِقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها مقراء كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا اشربوا لي ان بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما أَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهْ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهْ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهْ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ